بسم الله الرحمن الرحيم اقف والقران المجيد بل عجيب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تُنْقِصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فوق وَأَرْضَيْنَا بَغْدَادَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ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 واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحقا وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد